بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله الكلام على الرياء بعد ان ذكر ادله تحريمهم من الكتاب والسنه كنوع من انواع الشرك الأصغر قال ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب صفوان يعني صفوان عليه تراب يظن من ينظر اليه انه تربه صالحه للزراعه او هو صخر لا ينبت قال تعالى كمثل صخراء عليه تراب فاصابه وابل اي مطر فتركه صلدا اي لا صخر لا تراب عليه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين عندما جاء ما يكشف مفاتهم ويبين حقيقتهم ولا يغلو جاءهم من نوادئ ابتلاء ما يبين حقيقه نفاقهم وان قلوبهم لا ليس فيها نفع وليست فيها خير وليست فيها ايمان ولا عب الله والایه دليل على ان الرياء من اعمال المنافقين فهنا الرياء اطلق واقترن به عدم الايمان بالله واليوم الاخر قال وقال تعالى والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكل الشيطان له قرينا ففاء قرينا ايضا هنا الاقتران بين الرياء وبين عدم الايمان بالله واليوم الاخر ومقارنه الشيطان هذا يدلون على ان هذا من اصوال المنافقين ولا يؤمن بالله فلذلك كان النفاق الأصغر ذريعة إلى النفاق الأكبر لأنه من خصاله فالمنافقون من خصالهم الكذب ومن خصالهم خلف الوعد ومن خصالهم القلوف الخصومة ومن خصالهم التكاسل عن الصلاة من خصالهم الرياء من خصالهم الكداع فإذا راءوا ونفقوا في أصل الدين فهم منافقون النفاق الأكبر فالعذر الله وباقي الامور مؤكده في نطفهم نقر هذا الكلام لتبين انه لا يلزم ممن ولد فيه هذه واحده من هذه الانصال ان يكون منافقا النفاق الاكبر بل هذه من انصال المنافقين وتؤدي الى النفاق اذا واظب الانسان عليها وكلما ازداد منها اعقبه الله نفاقا ربنا وصل الى ان ينافق النفاق الاكبر بسبب خلقه وكذبه كما قال سبحانه وتعالى فاعقبهم نفاقا في قروبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قال وقال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فقلة الذكر والأكاسل عن الصلاة والرياء من خصال المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر قبيل غروب الشمس تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كدت الشمس تغروب بين قرناء شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا طليئة مع الاتفاق أنه إذا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرو الشمس فقد أدرك العصر لكن هذا محرم أن يتعمل تأخير العصر إلى هذه الحالة بل لا يرد تأخير العصر إلى استرار الشمس جل ذلك على أن هذه الخصبة من اتصال النفاق المحرم فالرياء من ضمن ذلك قال وكال وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلغض الرياء ومنها ما يصرح بمعناه دون لغضه في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا الى شياطينهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزون فهذا يعني ان لم اذكر لفظ الرياء فهو حقيقته في اصل الدين فهم هؤلاء يراءون باصل الدين يراءون بقولهم اماما فمن راى في اصل الدين فمن راى في قول لا اله الا الله محمد رسول الله كالذي نقال الله فيهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هؤلاء منافقون النفاق الاكبر لانهم راؤ والرياء الذي هو شرك اكبر ولا يغفر الله ورا وما في معنى هذيدا والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الاكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا اصغرا خفيا ورا في بعض البلدان شرك اصغر وبعضها شرك خفي وهذان ليسان قسمان بل هما قسم واحد والله أعلى وعلى يعني من الشيك الأصغر هو الشيك الخفي لأنه يخفى على المياه وربما يخفى على صحيح يقول الفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيكا أصغر هو حديث الأعمال, بالن... الأعمال بالنيات وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نواه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان في هجرته دنيا يصيبها او امراه ينتفعها فهجرته الى ما هاجر اليه النيه هي الفرق في العمل في تعيين وفي ما يراد به وقد اطلقت النيه في القران بلفظ ابتغاء وبلفظ الاراده فاذا كان الباعث على العمل هو اراده الله والدار الاخره وسلم الذي في فعله وكان موته قد شرع بذلك العبر الصادق المقبول وان كان الباعث على العمل هو اراده غير الله عز وجل فذلك النفاق الاكرم سواء في ذلك من يريد به جاها والرياسه وطلب دنيا ومن يريد حق دمه وعصمه ماله وغير ذلك فهذان ضدان ينافي احدهما الاخر لا محاله كلام لا وجه له بالمره يعني الكلام التفريق ده كتفريق لم يسبق اي شيخ رحمه الله اقره يناقض كلام أهل العلم فضلا عن مناقضة الأذل التي ساقها الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرياء بذاته هو سبب الحكم على المنافقين النفاق الأكبر بل قرن ذلك بقوله ولا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويقارعون الله ويقارعون الله إذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فكيف يقال أن الباعث إذا كان إرادة غير الله كان ذلك هو النفاق الأكبر هذا كلام باطل فإنما العذر في ما يراء به والفرق الذي ذكره ليس فرقا يعني مؤثرا بلا شك فمن كان هجراته لدنيا يصيبها لم يكن بذلك خارجا من الملة وإنما كان لا ثواب له في هجرته عند الله هجرته إلى ما هاجر إليه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر إلى دنيا يصيبه أمراسي أنكيه فقد كفر فقد نافق النفاق الأكبر حتى يجعل هذا هو الفارق لكن الفارق ما ذكرنا مما دلت عليه أذلة القرآن والسنة كذلك وهو أنه أولئي المنافقين راءوا بآمنة راءوا بأنهم يشهدون أن محمد رسول الله راءوا بأمنا اصل الدين اما من راى في غير ذلك مع كوني قد اخلص في لا اله الا الله فالاحاديث النبويه مع يعني جمله الادله الداله على خروج وسط الموحدين من النار تدل على انه يخرج من النار يوم من الايام من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه فهذا الذي قال لا اله الا الله خالصا من قلبه لكنه ضعف عن العمل فلما وجد اولداء الرياء فعل فكان هذا عملا خاطئا لا نزاع في هبوطه ولكن لا يخرج من المله بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان هذا الذي رائي يعني يفضحه الله عز وجل ويخرج عملا اما انه يخرج من المله فقد تم النبي صلى الله عليه وسلم الرياء جمله شبكا اصغر وذلك لوقوعه من اهل الاسلام ولا يعاذ بالله من ذلك فالذي ذكره هنا هو أن الباعث على العمل هو إرادة غير وجه الله يكون ذلك نفاقا أكبر كلام بلا دليل ولا كلام أحد من السلف والأذلة التي يذكرها الآن هي تدل على حال من لا يريد واجه الله بشيء من الأمور يقول هذان ضداني ينافي أحدهم الأقل لا محال قال الله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها هذا يدل على ان هذا الذي لا يريد وجه الله بالكليه ونحن قد ذكرنا ان من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فهذا يريد وجه الله بها فلا يصلح ان يقصد بهذا النوع انما الذي ورد في الآ... الذي وردت الايه عليه ومن يريد ثواب الدنيا يؤتيه منها والذي لا يريد وجه الله اصلا في امر من الامور وليس انه في العمل الواحد اذا كان يريد الدنيا فهذا النفاق الاكبر اذا كان في جمله عمله وقوله واعتقاده لا يريد وجه الله فهذا ليس بمؤمن لا لو تصور كما قال تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصبحها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعىها وهو مؤمن فاولئك كانت سعيهم مشكورا وقال تعالى من كان يريد حياه الدنيا وزينتها نوص الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وكلها في من ليس له نيه اصلا في الدار الاخره ولا يريد وجه الله عز وجل باي امر من الامور لا في اصل الدين ولا في فروعه سرا ما جعله هو يعني انه او ما يفهم من كلامي وما سياتي من توضيحي غرضي منه ايضا وهو ان كل عمل من الاعمال اذا كانت باقت عليه محض اراده غير وجه الله كان ذلك نفاقا اكبر ليس الامر كذلك انما الادره بان هذا الامر عام في كل امور حتى فيما نطق به من الشهاده وفيما اظهر من الايمان اذا كان لا يريد من ذلك الا الدنيا كان عمله خاطئا قال تعالى من كان يريد لا يريد الا الدنيا كان ايمانه خاطئا قال تعالى من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اعطيه منها وما له في الاخره من نصيب وقال تعالى يثني على عباده المخلصين ويطعمون او يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وغير ذلك من الآيات هو الدليل ان هو ده مقصوده يعني مش ممكن نحمل كلامه ليه على المعنى اللي احنا بنقوله المعنى السخيف لان هو القسم الكلام اللي جاي حالا اللي هو بيقول ان هو قال القسم الاول انه اذا ان كان الباقي تعنه اراده الله والدار الاخره وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشره بذلك على المستوى ثم ان كان الباعث على العمل هو اراده غير غير الله عز وجل فذلك النفاق الاكبر القسم الثالث ده يقول وان كان الباعث على العمل هو اراده الله عز وجل والداره الاخره ولكن دخل عليه الياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر وفسره بالرياء العملي وزاده ايضاحا بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه وهذا لا يخرج من المله ولكن ينقص من العمل بقدره وقد يغلب على العمل فيفسده كله ولا يرضى بالله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيء ويبدو ان الشيخ اختلط عليه كلام ابن رجب الحنبلي في هذه المساله انه ذكر الاقسام وذكر اسم الاول وهو الباعث على العمل اداره تغير الله عز وجل دون اراده وجه الله سبحانه وتعالى باي درجه نقصد بذلك ان العمل كله ليس لله عز وجل لولا الناس لما صلى لولا لم الناس لما صام فهذا حابط بالاجماع ويؤمر بالاعاده كما ذكره الغزالي رحمه الله ايضا واما من وقع في اصل النيه التشرك فهذا حابط على قول جمهور اهل العلم وظواهر الادله تدل على حبوطه ايضا ملحق بالقسم الاول والقسم الثالث الذي ذكروه هو ان يكون الباعث على العمل وجه الله والداره الاخره ابتداء ولكن بعد ان اقاد النيه على الاخلاص دخلت خواطر الرياء فهذا الذي ذكره المرجبي وقال ان هذا فيه قولان لاهل العلم من من قال يجاز باصل نيته ومن من قال بحبوط العمل ولا شك في نقصان الثواب لكن والذي رجحه رجب انه ينقص الثواب ولا يحبط العمل بالكليه هو نقلها الى الشرك الاكبر والشرك الاصغر او جعلها ان النفاق اكبر والنفاق اصغر وهذا خطا جيا لا شك فيه يعني بطلان كلامه لان النبي صلى الله عليه وسلم تم الرياء قال الرياء الشرك الاصغر فهذا الرياء اذا كان في العمل يصلي وذا وذاكره قال إيه يصلي من أجل رجل يقوم رجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل فهذا الكلام يدل على أن الرياء قد يدخل في الحبادات الواجبة فيحبطها ولكن الرياء الذي هو شرك أكبر هو الرياء بأصل الدين بآمنة بنشهد إنك ذا رسول الله إذا رأوا بذلك حبط إيمانهم بالكلية وليس لهم ايمان اصلا وليس ان العبره بالتقصيم ان هو لابد ان يكون عنده اراده اراده الله عز وجل وداخل عليه ذات التجمه التحدي هذا كلام غير صحيح اذا عندنا مراتب في الرياء الرياء الذي هو شرك اكبر هو الرياء باصل الدين فهو لم يقل لا اله الا الله ابتغاء وجه الله النوع الثاني ان يقع مرائيا لمن اصطالب رؤيه الناس وطلب السمعة فقط وهؤلاء من اول من تساءر بهم الناس ولا يعذبه الله وان كان عندهم اصل الدين يخررون من النار يوما من الدهر اصاب كل الذي ما اصاب ولا ثواب لهم في عملهم باجماع العلماء وبفضل النصوص الكتاب والسنه بعد مصيفه بالسنه النوع الثالث او الدرجه الثالثه هو من عقد النيه على الامرين معا يلبس الاجر والذكر يلبس الاجر من الله والذكر عند الناس فعلى ليقال ويريد الثواب من الله ايضا فهذا حابط ايضا لان الله اغما الشرك على الشيطان من عمل عملا اشرك معه فيه غيره ترك وجه الله النوع الرابع الدرجه الرابعه هو من يقع عمله تقنيته ابتداء لوجه الله ولا يكون فيه مقصد الرياء او طلب الدنيا ثم بعد ذلك تخطر عليه خواصر ريا فإن دفعها لم تضره بلا خلاف إن دفعها لم تضره بلا خلاف وإن استمرت معه فهذا فيه القولان لأهل العلم منهم من قال بحبوص العمل ومنهم من قال يجازى بأصل النية وهو قول الجمهور وهو ترجيح نرجب رحمه الله وهذا الكلام موجود في جامع للم والحكم بالتفصيل في حديث إنما الأمال بالنيات وكذا موجود مثله في كلام الغزالي رحمه الله في الإحيان فاما الذي ذكره الشيخ هنا فكلام عجيب يعني وهو لا شك يعني ان القيس الذي جعله كوكب اكبر متصور من من كثير من اهل الاسلام العام اللي عندهم اصل اصل بيه يعني هو يخلص لا اله الا الله ووحرج مثلا في عباده من العبادات لا يؤديها فقام يصلي ولو في نافله من النوافل يعني الناس احرجوه فقام يصلي من اجلهم صلاه القيام صلاه التراويح مثلا وهو لا يوجد في نيته مقصد وجه الله عز وجل ولولا انسا ما صلى هذا على تعريف الشيخ البرتغالي ايه ان الشرك الاكبر وهذا كلام باطل بالاجماع لا اعلم احدا يقول به من اهل العلم ان عمله هو عمله حاضر بلا نزاع عمله محرم واثم على الغالب ولكن لا اخرج من مله بذلك فقد ربما كان هو نيته ان يصلي صلاه فريضه لله عز وجل يصبح مشيخه شيخا اكبر لانه قد جعل التراويح مثلا من اجل الناس هذا الامر لا يقول به عالم اذا اعلم فضلا انه لا تدل عليه ادله الكتاب ولا السنه انما الادله التي ذكرها محتجا بها على ما ذهب اليه تدل على ان هؤلاء لا يريدون ثواب الاخره اصلا وهذا كما ذكرنا ينافي ما اشترطناه اولا من انه يقول لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل في الاسلام وقال امنت بالله خارجا من قلبه يريد وجه الله بهذا الاسلام وهذا الايمان فهذا لا ينطبق عليه عموم هذه الايات الايات واضحه في ان اصحابها هم الكفار الذين لا نصيب لهم في الاخره الذين ليس لهم في الاخره في الا النار هم الذين عاملوا الاعمال وكل نيتهم وارادتهم بغير وجه الله عز وجل ليس عندهم شيء يعملونه لله سبحانه وتعالى المرائين من المسلمين اخلصوا في اصل الدين وراؤوا في الاعمال وراؤوا في الصلاه والصيام والزكاه والجهاد وطلب العلم وقراءه القران وما قعد ذلك فحري طعملهم وافهم واستحقوا دخول النار لكن ليسوا من المخلدين فاستغفر الله عز وجل العظيم واجعلنا من عباده المخلصين يعني يكينك لابن رجب في ذلك لابن رجب واضح فيه يقول أما حديث أبي موسى رضي الله عنه الصحيح الصحيح عنه قال جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الحديث يحتمل المعنيين تعيين وتعيينه لاحدهما النيه فان كان اصل العمل لغير الله فهو النفاق وان كان اصله لله احب ما بعد ذلك ان يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عباده رضي الله عنه في الرجل يصلي ابتغاء وجه الله ويحب ان يحمد الحديث وفي اخره ليس له شأن هذا الكلام ايضا فيه نظر بل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث انه ليس واحدا من هؤلاء من في سبيل الله لانه لم يذكر ولا واحدا منهم وانما ذكر وصفا اخر غير ما سئل عنه فالرجل يقاتل المغنم وللذكر وليرا مكانه ليس احد منهم في سبيل الله وانما من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله فهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مخلص لا يصح أن يحمل على أنه كان معه نية الذكر ونية حب الثناء عليه ونحو ذلك ولكن إنما عمل لوجه الله عزر الله أعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فالرجل الأول والثاني والثالث الذين يقاتلون للدنيا ليسوا في سبيل الله إن لم ينهوا إرادة أعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فالحديث لا يزال فيه حجه لما اراد ان يذكره في ذلك وكم من من اس خرجوا يقاتلون للدنيا ونيتهم اراده الدنيا ولم يخرجون للمله والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد فدرج عنه المنفقون مع عبد الله بن ابي وباقي معه المؤمنون وقال الله عز وجل عنهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ومصرفكم عنهم لابتديكم ولقد عف عنكم انما هول بهم لاجل من يريد الدنيا واصابهم ما اصابهم لاجل الدنيا وكان معصيها عفا الله عز وجل عنهم فيها والله اعلى واعا وهذا الذي جعل الشيخ يعني يقول في اقسام الشيك الاصغر انه يثير الرياء كان جعل اليسير ده هو المشاركه استطير ان هو لو وقع العمل لا يريد به الا الدنيا ولكن يعني اصروا الدين عندهم كما ذكرنا فهذا ليس بخرجنا المله والله تعالى فالفصل ده يعني من الشيخ محتاج يعني تنبه يعني للخطا الذي حدث ومنه اقسام بغير البال قال ومنه اقسام بغير البال كما اتى في محكم الاخبار ولو من الشرك الاصغر الذي لا يخرج من المله اقسام مصدر أقسم أي الحلف بغير الباري سبحانه وتعالى كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يثل في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالثا فليحلف بالله أو ليصف وفي الواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا اتفقنا عليه يعني ولا حقيقيا غيره والله على علم ولا حكيا قول غيره ولقي ابي داود النتائيه عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون حديث صحيح رواه ابو داود والصحيح البخاري ولأحمد ومسلم ومن سئي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا neة من كان حالفا nea ومن كان حالفا nea ومن كان حالفا nea ولنسئي عن ابن ريضة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلقوا الا بالله ولا تحلقوا بالله الا وأنتم صادقون وهو أيضا صلى الله عليه وسلم هو نفس حديث ابي هريره الذي خط وامع ابن عمر رضي الله عنهما عدلا يقول لا ورب الكعبه فقال ابن عمر لا تخلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت ايه ف تقولوا الواحد بتعود على ولا سمع ابن عمر رضي الله عنهما عدلا لم يقول لا والكعبه قال ابن عمر لا تحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك حديث صحيح خرجه ابو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعن ريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانه حديث صحيح كما يقول كثير من الناس وبالامانه والامانه الباء وال... والواو والتاء كلها من أدوات القسم فلا يدو أن يقول بالأمانة قلت كذا وفي الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل أن يحرق بالأمانة فقال ألفت الذي يحرق بالأمانة يعني منكرا عليه بواته ثقات قد. قد يقصد بكلمة بالأمانة غير معنى الحلف حسب النية فإن كان لا يقصد الحلف لا يقصد اليمين وإنما يقصد أنه يتكلب بالصدق يعني ليست باء القسم ولكن باء للمصاحبة يعني أنا أقول هذا بالصدق أنا أقوله بالأمانة أنا أقوله بالوفاء على ما أنا عليه مثلا فهذا ليس داخلا في النهي وإنما النهي عن الحلف بالأمانة فهذا على حسب السياق والنية يعني سيعرف من أين؟ سيعرف من سياق الكلام ومن نية قائله كذلك وعن قتيل بانتصفي أن يهوديا أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون أي تجعلون لله أندادا وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة زي لو قلنا مثلا إيه المسجد الأقصى والمسجد النبي والكعبة أشرف ويوز في الأرض لو قلنا كده يبقى إيه ده عطف مش كده لنما الكلام أن المقصود والكعبة هي واولي القسم وقال قال فقال انكم تمددون وانكم تشرهون هذا القران الاول تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا رب الكعبه ويقول احدهم ما شاء الله ثم شئ رواه احمد والنسائي وصححه وابن ماجه وهو حديث صحيح وقد ثبت في كفاره الحالف بغير الله حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله وهو الأخرى يوصد وهذا لتعودهم وجريان ألسنتهم بغير قصد التعظيم بعد كفرهم بالله والعزة أصبحوا لا يرصدون تعظيمها ولكن الألسنة قد جرت قبل ذلك على الحلف بالله والعزة فربما سبق إلى اللي كان شيء من ذلك قالوا من الشرك الاصغر قول ما شاء الله وشاء كما روى لنا ايوب ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشاء فقال اجعل ثاني لله لذ ما شاء الله وحده هذا التنديد وهذه وهذا الشرك اما لانه يشبه قول المشركين فهو من صفاتهم وافعالهم او لانه داخل في عموم التنديد فلا تجعلوا لله امدادا هذا داخل فيه مثل ذلك الذي يدل على ان هذا من الشيك الاصغر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في بعض الروايات قاديت اليهوديه كما جاءت في كتاب التوحيد قال لابن مجه عن الطفيل اخي عائشه امها قال رايتك اني اتيت على نفر من اليهود قلت انكم لئنتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله قالوا وانتم لئنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وا شاء محمد ثم مررت بنثر من النصارى فقلت إنكم لنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيحة بالله قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال هل أخبرتبها أحدا قلت نعم فقال قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن تطيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله وحده فهذا قوله كان يمنعني كذا وكذا دليل ظاهر أن هذا ليس من الشكل أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع تمنعه مصلحة ما كانت من النهي عن الشرك الأكبر وهو صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم كما هو صريح أن عن الشرك اللوغي هذا الشرك الأصغر ولكن كان يمتنع من أن ينهاهم نهيا معلنا عاما كما يكون في خطبة أو في يعني جمع ونحو ذلك لأجل أن هذا الأمر ربما أساء بسببه الظن كثير من الناس بكثير من المسلمين فكنانها من يسمعه عليه الصلاة والسلام دون أن يؤلن ذلك في خضله فلما تحدث الناس بها عند ذلك نهاهم عاما نهيا عاما نهيا مؤلنا والله أعلى وعلا وهذا يؤكد أن هذا من الشرك الأصغر والله أعلى وعلا قال والذي ابي دعبل ذكرت صيحه غضيف ورضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء قلنا ولكن ما شاء الله ثم شاء قلنا وتقدم في ذلك حديث قديم والفرق بين الواو وثم انه اذا عطف بالواو كان مضاهيا لمشيئه الله بمشيئه العبد اذ قرنا بينهما واذا عطف بثم فقد جعل مشئه العابد تابعه لمشيئه الله عز وجل كما قال تعالى وما تشاؤون الا ان شاء الله ومثله قولوا لولا الله وخلانا هذا من الشرك الأصغر ويروج أن يقول لولا الله ثم خلانا ذكره برهيم النخير وابن أبي حاتم عن ابن عبات رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال هي الأنداد قال الأنداد هو الشرك الخفيف هو الشرك قال الأنداد هو الشرك أخف من دبيب النمل على صفات سوداء على صخره السوداء في ظلمة الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبه هذا لاتانا اللصوص البارحه ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وقول رجل لصاحبه ما شاء الله وشئ وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شر وهو ايضا من الادله الصريحه لان هذا من الشرك الخفي هو الشرك الاصغر نعوذ بالله من الشرك كله قال لفظ في بيان امور يفعلها بانهم يفعلها العامه منها منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه ومك الله ومنها وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها وهل تجود التثائم هذه الامور المذكوره التي يتعلق بها العامه غالبها من الشرك الاصغر لكن اذا اعتمد العابد عليها بحيث يرق بها ويضيف النفع والضر اليها كان ذلك شركا اكبر ولا يد لله لانه حينئذ صار متوكلا على ذاته والله ملتمجا الى غيره هو في الحقيقه يكون شركا اكبر من جهتين من جهه اعتقاد ان النفع والضر فيها من دون الله او مع الله فده شرك في الربوبيه وفي الاسماء والصفات وشرك في الالهيه من التعلق والتوكل والاعتماد فحقا ولرغان ومن يثق بوادعة او ناب او حلقه او اعين الذئاب او خيط او عضو من النسور او وتر او تربه القبور لاي امر كائن تعلق وكله الله الى ما علقه ومين يثق هذا الشرط جوابه وكله كل ده شرط متعدد اذا وثق بالودعه او بالناب او بالحلقه او باعين اعين الذئب او بالخيط او العضو وكله الله ايداك الودعه قالت النهايه هو شيء ابيض يجلبوا من البحر يعلقوا في قلوب السديان وغيره الودع زي ما معروف اللي هي الصدف انما نهى عنه لانهم كانوا معلقونها مفاتنه طب لو علقوها تزينا يبقى ليس فيها شيء ولكن ينبغي ان لا يشابه المسلمين ويخشى اذا كان اذا ترى شعارا للمسلمين يعني ان ان يؤدي ذلك الى ان يكون حاله كحليم فاذا صار شعارا صار امرا معروفا عنهم صار هذا ممنوع من باب التشبه حتى لو كان غرضه الزين قال وانما نهي عنه لانهم كانوا يعلقونها مقفه العين اناب كما يفعله كثير من العامه ياخذون هذا الضبع ويعلقونه على العين هو دلوقتي الناس بتعلق فص ثوم ونجمه البحر وقالوا فلفل احمر وقالوا فرد الجزمه لو ركب قدم افتموا الرجل كده وغرضهم يعني في منتهى الغباء في ذلك انهم يقولون اذا نظر بعينه ان نظر ايه وجد النعل فيرتد بصره يعني اول ما يواجه بنظاريه النعل او القدم يرتد بصره ويقوم ما ينظرش يقوم يقض عليه وهذا فعلا في ظومه التعلق بايه برد البصر بهذا السبب التافه الجاه ان القضيه دي اتبقى شرفها مرات وهو انه اذا اعتقد انها بذاته تفعه وتضر هذا شرك اكبر اذا اعتقد انها تلف ولم يرج انها سبب في الكتاب ولا سنه ولا ذلك مما تدخل التجربه لان ذلك من امور الغيبيه امر العين افضل من امور الايه الغيبيه فكون يعتقد هذا سبب لزوال يعني هذا الامر او لدوران العين او الحسد او غير ذلك كان كذبا على الشر وكذبا على القدر او كذب على قدرانه فكان غريئه الى الشرك وتشبع بالمشركين فصار شركا اصرا يقولوا او حلقه كثيرا ما يعلقونها من العين وثابت في الحديث انهم يعلقونها من الوهنه وهو مرض العظم يعني اخشى واقرب عندي ان ما يزعم من الاشكال الهندسيه الحديثه التي يقولون لها تاثيرات مغناطيسيه طبعا كلام غير موثق نهائيا مجرد ادعاء ومجرد كتجربه يعني حاجه علميه عشان بس مجرد ما واحد يقول ده كلام علمي الناس كلها تقول خلاص يبقى العلم قال كده الحقيقه ان هذا كلام لا دخل له بالايه بالعلم لا يمكن اثباته ولا بتجربه ولا بغريانه مجرد الشكل الهندسي يكون له اثر هذا الكلام لابد من ايه من اثباته بشيء محسوس مش مجرد دعوه عشان واحد يقول لا ده احنا جربنا فبالتالي هذا الامر اصبح ايه امرا جائزا بالتجربه زي الادويه الاشكال الهندسيه اللي هم بيقولوا الفراعنه عاملينها شكل الهرم وشكل ال... اشكال مختلفه كانت موضه من مده واعتقد ان بعض ما زال متعلقا بها بدرجه ما الا انها في الحقيقه من نفس الجنس والله اعلم واعلم وكونها تنسب الى العلم الحديث يعني كلام لا حقيقه له وليست هناك اي دراسات على ذلك ولا يمكن اثباتها بوسيله علميه محسوسه العلم الحديث مبني على على الامر المحسوس امر مشاهد مسموع او مرئي او مشاهد بالنتائج بالتجارب اما مجرد الدعاوى ان هو واحد اخترع مثلا مجالات مغناطيسيه مثلا لاشكال يقول لك ده في مجال مغناطيسي بالطريقه الفلانيه ويؤثر على عضو الفلاني من غير ادنى يعني امر علمي مجرد دعوه هذا لا يجعل الامر خارجا عن الوصف الاصلي وهو ان هذا قد يجربه كثير من الاشخاص كثير ناس يحطوا الحلقه من الصدر يقول لك انا جربتها كانت كويسه زي ما الناس بتجربت في فتره الجزم وجربت الوضع وجربت نجمه البحر وارنفلفل كل ذلك يقول لك احنا جربناه لا هذه ليست تجربه التجربه, التجربة معنى امر محسوس مش مشاهد او امر ده اللي عليه الشرع زي الاغتسال امر العائن ان يغتسل بطريقه معينه يغسل يديه ورفقيه وركبتيه ورجليه ووجهه وداخله اذانه اذا اذا اذا ويصب هذا الماء من خلف العائد كما ثبت بالحديث اذا وصلتوا فاغتسلوا فالعائن اذا ارتكب هذه الطريقه وصب الماء المتصل المتصل به على المعين على المعاني الذي اصيب بالعين شفيه باذن الله تعالى ده امر شرعي ايه الوسيله ما اعرفش اللي هو سبب علاقات توريه علاقه غيبيه سبب باطل يقول او اعين الذئاب كثيرا ما يعلقونها يزعمون ان الجن تفر منها ومنهم من يقول انه اذا وقع الذئب على جني لا استطيع ان يفر منه حتى ياخذه ولهذا يعلقون عين الذئب اذا مات على الصديان ونحوهين او خيط وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون يعقدون فيه عقدا بحسب استلاحتهن واكثرهم يقرا عليه سوره لم نشرح لك صدرك الى اخرها ويعقد عند كل كاف منها عقده ونسالك بعرب القران عشان ارى ايه ارى النشره لكن هذا من اللي من فعل الكهنه ليس هناك تعلق بهذه الطريقه ووضع الخيط يكون فيلتمع في طريقه تسع عقد بعدد الكفاف ثم يربطونه بيد المحموم او عنقه اللي مازال موجود من ذلك مساله المراه اذا كانت ايه ترضع يقول لك يبطولها خيط فيه عده عقد غالبا تبع علشان ما تشتهرش كما لو واحده ادا حاره دخلت عليها ما تلمعش بايه الكففه يقول لك شهرتها او كبتتها او نحو ذلك وهذا الامر يطرونه كثيرا كثير جدا من الوالدات والمرضعات يربطنا ربطنا هذا الخيط وايضا خيط الصوف اللي هي سايبه ولا هي لتغطيه المكان ولا لشيء يقول لك ايده بتوجعوا ومصروع فيروح جاي رابط ايه خيط صوفه حمراء غالبا وقد تتغير لونها والشرط انها تكون حمراء وبعضهم لا حتى فيها عقد حتى لو بدون عقد واحد يعني منها زي رباط الضواضيه يربط صوف عايز يدفي المكان ده امر غير ابتداء مثلا ده امر ضروره و معروف ان المكان ده مثلا كثير برد او رطوبه فيدفى بهذا النوع من من الرباط يبقى امر مشروع امر جائز مباح اما الخيط السائب ده اللي هو لا بيربط ايد ولا هو يؤدي الى شيء الا مجرد الاعتقاد فهذا من الشرك الاصغر الداخل في عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام من تعلق شيئا هو كده اذا يقول او عضو من النسور كالعظم ولحمه يجعلونها خرجا ويعلقونها على الصبيان يزعمون انها تدفع العين او وتر وكانوا في الجاهليه اذا عتق وتر القوس اصبح عتيقا يعني قديما الوتر اللي بيتحط في القوس عشان يضرب باتهام فاذا اضحى قديما اخذوه وعلقوه يزعمون انه يرفع العين على الصبيان والدواب يعلقونه على الصبيان والدواب او تربه القبور وما اكثر من يستشفي بها لا شفا هو و ما لهم لها على انواع فمنهم من ياخذها ويمسح بها جنده ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابه ومنهم من يغتسل بها مع الماء ومنهم من يشربها وغير ذلك وغير ذلك وهذا كل مناشئ عن اعتقادهم في صاحب القبر في في صاحب ذلك القبر انه ينفع ويضر حتى عدوا ذلك باعتقاد فيه الى تربه عدوا ذلك لاعتقاد جعلومه تعديا من الاعتقاد في الرجل الى التربه فزعموا انها فيها شفاء وبركه لدفنه بها حتى ان منهم من يعتقد في تراب بقعه لم يدفن فيها ذلك الولي بذعمه بل قيل له ان جنازته قوضت في ذلك المكان وهذا وغيره من تلاعب الشيطان باهل هذه العصور زياده على ما تلاعب بمن قبلهم مساله الله العافيه لاي امر كائن تعلق الضمير عائد الى ما تقدم وغيره وكله الله اي تركه الى ما علق دعاء عليه اي لا حفظه الله ولا كلاه هو كان قبل كده قال ان هو ايه تجاوب الشرطه هو التين وهو خبر بقى الكلام على ده خبر يقول بل تركه الى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل قال الله تعالى وما يؤمن وترهم بالله الا وهم مشركون والآيه وان ندرت الشرك الاكبر الا انها تشمل بعمومها هذا النوع من الشرك الايه لا شك انها ندره الشرك الاكبر وايمانهم بالله اقرارهم بان الله خالقهم وخالق سموات الارض وشركهم ادعاء الانداد و يدخلوا في عمومها ما ذكروا بها الثلث من انواع الشرك المذكوره كنهي ما شاء الله وشاء و و والكعبه والامانه حل غير الله وتعلق الودع الودع والتمائم ونحوها عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن تعلق سليمه فله اتم الله له ومن تعلق ودعه فله ودع الله به دعاء عليه او خبر وكلهما يؤدي نفس المعنى فان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مستجاب كما ان الخبر في ذلك اظهر في الدلاله فمن تعلق تبيما فلا اتم الله له خيرا من تعلق ودعا فلا ودع الله به لا ترك خيرا عنده لا ودع ما ودع والتمام شيء يعلق سواء كان اجابا يكتب او ايضا عين. او وضع او خيط كل ذلك يسمى ثني هذه ضعيف نعم لكن معناه صحيح ثابت من احاديث اخرى وله عن امرؤه بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه فتصر لو من نخاله فقال ما هذا قال من الوهنه مرض يصيب العضد العضد يجعله يضعف فقال انزعها انها لا تزيدك الا وهنا بينما كلوت التوهي عليك ما افلحت ابدا عليه ضعيف ايضا وان كان رواه ابن حبان والحاكم فصحه وضعف غير شديد النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها يضعف الحديث يعني هو بانها لا تزيدك الا وهنا ضعفا لاجل ان تعلق القلب بها يضعف توكله على الله بل ربما اذهب التوكل على الله بالكليه فلن يزداد بذلك الا ضعفا لانه ما اخذ سببا شرعيا وهو التوكل ولا سببا قدريا وهو الاستشفاء بالادويه المعروفه المباحه النافعه فالحلقه لا تزيده الا ضعفا وقول النبي صلى الله عليه وسلم انك لو هته وه عليك ما افلحت ابدا بعد ان بلغه النبي عليه الصلاه والسلام ان حمره على ان هذا من الشرك الاكبر اذا كان يعتقد فيها املنا هذا الحديث على الشرك الاكبر وهو انه معتقد حلقه من الصغر النفع والضرر فيبقى انها انك لو مت وهي عليك ما فلحت ابدا اي بعد ان بلغه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى قد بلغ قد بلغته الحجه اذن ارجى فلو اصرى فراوا كافرا مشركا ولو خمر عندنا شرك اصغر فهذا من باب التغرير ما افلح الفلاحه الكامله ابدا سوف يظل عليه نقص ثم الحديث كما ذكرنا ض الشيخ رحمن الله في كتاب التوحيد يجعل هذا من باب الشرك الاصغر ويقول ولو مد هذا كما افلاحت ابدا انه من باب التغليب والتجديد ويجعل هذا دليل على عدم العذر بالجهل في التغليظ بمعنى مش عدم العذر بالجهل في التكفير يقول لم يعذره بالجهاله يعني غلب علي شدد علي وليس انه يكفره فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الرجل لم يقم عليه حتى الردة ولا أعلن كفره ولمن أبي حاتما حذيفة رجل الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشفكون في الصحيح عن أبي بشير الأنصري رجل الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسد رسولا أن لا يبقي أن في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قصر لا يُعلق في رقبة البعيد القلادة ما يقلده يقلد أي ما يقلد في رقبة البعيد فإن كانت لدى من وتر فهو الأجرى في العيد وإن كان الروي يعني قد شك ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي أن في رقبة بعيد قلادة إلا قصر يعني من وتر أو غيره ف去了 ولا اختلاف باذن الله تبارك وتعالى لان ذكر بعض الافراد العام لا فلو ذكر من وتر فطالما الا موجوده وهو انه لو كانت علقه قلاده من غير وتر لاجل دفع العيد ثم يعلق مثلا امامه على البهاء لاجل دفع العيد فلا الا موجوده وهو خوف الشرك والنهي عن الشرك فلا بد الدقه اما اذا علق القلاده التي هي نعلان اجل ان يعرف انه هد لا لدفع العين فهذا مشروع قال الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهديه والقلائد فالقلائد هي ما يعلق على البعير او على البقره او على الاشياء لكي يعرف انها هد يعلق في رقبتها عليه وهي سنه فهو واضحه بالقران والسنه ثبتت بالقران والسنه واكثر النبي قد هجروه ela erizera بولود القصر في الوقاية من العين او جلب النفع او دفع الضرب فسواء كانت من وتر وهو المعتاد عندهم او من غيره اذا كان غيرهم او هم يستعملون غير الوتر الامر واحد عند رويفع رجل الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مثلا في البخاري مست кас Singa عند رويفع رجل الله عنه قال, قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعلى الحات تطول بك فأخبر الناس اخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برذئ دابه او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه فهو احمد بن اخبر الناس ان من عقد اللحيه تشبه بالمشركين او عقد اللحيه ف يعني ف تزينا للنساء ونحو ذلك الاقرب انه تشبه بالمشركين او تقلد وترا جعل الوتر قلاده لدفع العيب كما ذكرنا او استنجى برجيع دابة مثل الروسة والرجيع ان رجع عن حالته التي كان عليها الروس روس الدواب لا يلوز ان يستنجى به امر الله حرم وان كانت ناجسة او غيرها لان الاستنجاء بالرجيع لا يلوز مطلقا اذا كانت ناجسة كروسة الكمار فيتجد النجاسة لا تقليلها وإن كان تراوث الحيوان ماكل اللحم فهي كره طاهره الا انها لا يذوق الاتجاه بها ولا تطهر ثم انها طعام اخواننا من الجند وكذا العظم او عظم لا يذوق ان يستنجى به فالعظم اي طعام اخواننا من الجند اذا كان مذكى طاهرا واذا كان مايت اذا كان ميتا فهذا العظم نجس فاستعماله في الاتجاه لا يزيل النجاسه بل يزيدها فلذا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه أي من ثالث ولا نزاع بين العلماء أن الاستنجاء برجيع الدباء والعظم ليس به كثير ومن هنا نفهم أن تقلد الوطر هو شرك أصغر وليس شيء أكبر إلا أن يعتقد فيه النقع الضر وله لأحمد عن عبد الله بن وكيم مرقوعا من علق شيئا وكل إليه هذه الفتا أي تُلِك إليه وعن زين بن راج عبد الله بن سعود رجل الله عنه قال كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنها وبزق بصق يعني في الأرض كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه رجل الله عنه يستأذن على أهله بكي تستعد لاتقبال قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمراء فأدخلتها تحت السريف قالت العجوز تحت السريف انها لا تريد ان يراها الرسول قال فدخل فجلس الى جانبي فراى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط مدت يدي بايه ذيل على الخيط فقالت قلت خيط رقي لي فيه فاخذه فقطعه ثم قال ان ال عبد الله لا اغنيا عن الشرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتيوله شرك التيول لا شيء يصنعونه يزعمون انه حب المراه الى نفسها ورد الى مؤذاي بروح رخيص وليس بخير لماذا من هذه من عمل الشرفاء شيء نفتح لكن في بين الرجل وبين المراه ليس بين اجانب البعض يظن ان هذا مما يجوز اذا كان مما يباح بينهم الحب هذا من الشد قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقرف فكنت اختلف الى فلان اليهودي يرقيها فكان اذا رقاها سكنت انها كانت بتضرب بيقولوا عينه بترشف فقال انما ذاك من الشيطان كان ينقصها بيده فاذا رقاها كف عنها فدليل على ان الشياطين تتسلط على من يلجئ الى الدجالين والكهنه وربما اصابته فعلا بالامراض من اجل اقناعهم بان هذا علاجهم بان هذا هو العلاج فيزدادون تعلقا ب يعني الدجارين والكذابين والعرافين والكاهن قال رضي الله عنه انما كان يكفي ان تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه احمد الحديث صحيح و روى جمله الدلائل منه على الباب ابو داود يعني الجمله المفعوله للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم وتو اللهشق قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الرقى هي التي تسمى العذائم يعني كلام يقرا في الفرد بين الرقيه والتميمه ان الرقيه كلام يقال وان التيمه شيء يعلق يعظم عليه ان يقرا كريق تعزيما يقرا عليه كلاما بنيه معينه يقول وخاص منه الدليل ما خلا الشك ما خلا من الشك فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من العين والحسد العين والإصابة. الاصابه بالعين وهي تكون مع الحسد او تكون مع الاعجاب دون نسبه الفضل الى الله اذا واحد ينظر رغبه في ازاله النعمه يبقى عاين واذا واحد ينظر بعينه الى مال نفسه او الى ولده من غير نسبه الفضل الى الله ومعرفه الفضل ان النعمه من الله كان عائنا ايضا ممكن اكو في مرض والحمه بمعنى السم وهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره ان الرقى قال لا باس بالرقى فانا يكن شفاء والتمائم شيء يعلقونه على الاولاد على العين من العين يولدونه للوقايه من العين وفي ولا شيء يصنعونه ويزعمون انه يحضر مره لزوجها ورجل امراه انتهى كلام الشيخ قوله في الرقى وخاص لها الدليل ما خلا من الشرك يشير الى ما سنذكره بقولنا ثم الرقى من حمى او عين فان تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيه والرقى بالسوء سؤال يقولها كيف اعرف متى انه راء في عمله هذا الامر يرجع الى نيه الانسان والانسان المؤمن لا يزال خائفا من الرياء على الدوام يخشى أن لا تقبر الله عمله لوجود شيء خفي لأن هذا من الشرك الخفي فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفره كريمة لا نعلمه هل القول في معنى الإخلاص أن يستوي عندك المدفى الذن قول صحيح وقول صحيح بمعنى أن يستوي عندك في المعاملة من مدحك ومن ذنك فأنت لا تغليمه لأجل ذنك وأنت لا تفضله لأجل مدحك لا تخبيه لأجل مدحك ليس أن يستوي إذا غمك أو غمك يكون في النفس سواء المقصود أن يستوي مالحك وذامك في الله عز وجل يعني لما يكون عليك أو في معاملتك حقوق فهناك من يجعل من يذمه محققا عليه حق لاجل انه ذم ويذا من يمدحه من يعني صاحب حق من اجل مدح فهذا امر لكن اذا وقف اثنان مادح لك وذام في خصومه وانت تفصل بينهما او في معامله وانت تتعامل معهما فان يكون مدحك وذمك في الله تعالى وهذا من علامات الاخلاص هل يصح ان نقول ان تفاضل الاعمال الصالحه تفاضل بتفاوت حال السائل امسرائي والتفضيل في افضلية تلك الامال كلا الامرين هناك اعمال افضل من اعمال وهناك افضلية باحوال السائلين حكم الشفش بالمقلوب في عقيدة الناس ايضا هذا من الامور عند الناس ان الشفش بالمقلوب هذا يعني لابد وان يغيروه يعني من باب امسرائي الادب عندهم مثلا او كذلك في مساله اعتقد ان الحلف ينقلب اذا لم يودل فمثل هذا امر لا يجوز اعتقد هل من راى بعمله بعد فعله يحفظ عمله يحفظ عمله يمكن ان يحفظ العمل وذلك لان هذا دخل في التسميع فمن تم تم الله به وهذا قد يكون مفضلا للعمل نعود بالله تلبينه ما عرفوش تلبينه بيقولوا دواء بيطبع بيوضع في الفم ما نعرفوش لو قال الرجل لولا هذا الدواء ما برئت هل يعتبر شركا خفيا نعم هذا من الشرك وقد يكون يعني استمرى احيانا ظاهر ولكن اصغر يعني يكون مظهر اصغر وقد يقال شرك خفي لانه يخفى على الناس لكن هذا لا يجوز ان يقوله الانسان بحال لو قال صاحب عمل لاجير من عنده هذه النقود قدر الله لك في رزقك قدر الله لك رزقك وهو باخس من حقك فمن رد عليه محتج بالقدر لاكل حق الاجير قل له هو الذي بغيرك قضى يعني يريد الله قدر الله الذي يعني شرع لي وانت افترته هو مشروع له ان ياخذ الذي بغيره فاقول له الحرامي لما ياخذ الفلوس ويسرقها ويقول هذا قدر الله الذي ساق لي رزق اا يرود ذلك فيجب عليا ان اوتي حقا فانتظر عند مشايخ يخاف ان انت كيف فهمي بالرقيه الشرعيه والدعاء خاكه بالحلول والاتحاد نقول اصلا في ذاتين واحده بتقل في الثانيه مع استرايان في كل الاجزاء زي الملح اللي دايب في المايه زي السكر اللي داب في اا زي المايه انه جزء من السكر في انه جزء من المايه كل نقطه مايه فيها ايه جزيئات سكر خاله فيها وفي سكر وفي مايه اما الاختلاف بيقولوا اصلا ان الاثنين حاجه واحده مفيش اتنين ان هما شيء واحد بس مظهره متعدد ادي الخطوه الايمان المطلق ومطلق الايمان الايمان المطلق الايمان الكامل الواجب الذي يتقبله صعيبه بكل لنا دون تقييد كلمه مطلق بمعنى بدون قيد انه مؤمن من غير ما نقول فاسق مؤمن ناقص ده قيد لما نقول فاسق او او ناقص الايمان يبقى ده قيدناه ولو قلنا مؤمن وسكتنا يبقى احنا اطلقنا يبقى لابد ان يكون المؤمن الايه الكامل الايمان الكامل وروبا ومطلق الايمان يعني ايمانه وخلاص ابنى درجه اللي هو اصل الايمان مطلق الإيمان أصل الإيمان في أي كتاب أدل تصنيف الإيمان إلى أصل وشعب وأولى بإيمان للناس كتاب الإيمان بالتانية رحمه الله شكيتي أني لم أغسل قدمي في التشهد في استوى التفكير لم أغسل قدمي في التشهد وفي التشهد شكل كنت امام اخشى ان يكون متوضئا الاصل في العباده ان هو بعد التراب والعباده لا يبني على الشك لكن ان كان يعني امر فعلا ان هو عنده غلب الظن على عدم مغسله رجله يبقى يخرج من الصلاه ويستقبل الماموم الصلاه ويعيد وضوءه لكن اظنه في وسوسه الاصل ان هو دخل دا في العباده يبقى لا لا لا يشك يعني لا يا ابني انا شكت فيما قبلها من الوضوء ما الحكم في من يقول ان الله سبحانه و تعالى منصوب الارض بيمينه والسماوات بشماله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هل الله استوى على الشمال نعم وكيلته لديه يمينه شماله يمين مباركه اجادوا الشرك وان وضع طبيعه في دم الذبيحه ووضعها على الحائط نعم لانهم يغصون بذلك دف العين والحسد ايضا فهذا امر منكر من المنكرات قالت اقول عارف تقول هل هذه الطرق والطرقات التي ذكرت الحذاء واليد ونجمه البحر لعلى سبيل لفت نظر الناظر اليها فينشغل بها وينبرى عن الحسد وليس اليمها بذاته فقط ده فتح باب الشر والسوء والفساد لا لا يجوز ان تعلق هي لا تعلق الا لاجل ذلك وهم من كلهم يزعمون يقولك عشان يشتغل بيها او عشان ت... ما يبوظش ده ايه ومن الذي يمنع وهي هتنفع ازاي وده سبب من الاذى ازاي طب حطوا له ايه قرانيه عشان احط لهم منظر طبيعي اشمعنى لازم لازم نجبه بحر مين يريد الجازمه فرد جازمه طب ليه لما اوت فيلم يتلاقي لا اله الا الله لو حطيت كلمه لا اله الا الله هيقعد يتامل بيها لو حطيت منظر بقى يتامل فيه طبعا ده كلام التسويل من الشيطان لاستمرار المظاهر الشكليه من مدون مله فهو شديد نعم يقاتل دون مله شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى الدفاع عن الوطن اذا كان ليقام عليه شر الله اما هذا لا دخل في انه نتدون مال لماذا لانك لا تملك دي استقرار البعيده التي عند الشرق والغرب انت هذا ليس من مال هذه الغرب منها امر زياده ده هو طبعا دول انا انا اتكلم على شبر عشان هو قيمه الشبر ولا عشان سياده اهل السلطه هنا على هذه البقعه املاء فالغرض المقصود ان تكون ان يسود فسود لاجل اعلان كلمه الله تعالى عليها فالذي يدافع عن ارض الاسلام اللي هي لا كلمه الله فيها فهو في سبيل الله عز وجل ولا بد ان تكون الرايه ليس مجرد دفاع عن الارض مجردا حمد الله وانما لا اعلان كلمه الله عليها وبالتالي اذا ظمر عليها يعلم فيها الفسد والجور والفساده ويمنع من احكام الله فيها ثم يقول انا ادافع عن ارضي في سبيل الله بهذا اركان مخادعه لنفسه لما يظهر على بقعه ارض فياجئ افعل فيها ما يفعل اليهود ولاذو بالله من الفسق والفجور والفساد ومن افتدى عن سبيل الله يبقى ليس هذا باقامه للدين ولا دفاع في سبيل الله يجب ان يكون يدافع عن ارض الاسلام فعلا ليعلوها حكم الله لكي يعبد الرب وحده على ترابها لكي يصلى فيها ويسجد له عز وجل ويطاع ويذكر ويتحاكم فيها الى شرعه وليس لمجرد انها اما من مددونا مالنا ملكه خاص ها دولة قريش دي ايه بقى يعني دولة مسلمه ولا كافره خالص حتى لو مسلمه المفروض هي دوله واحده زمزم ده الكفن بماء زمزم هذا من البدع لأنه لم يرده. وستقالت الغسط بماء زمزل مشروع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قلبه بماء زمزل. لكن تخطيص الكفر بيجب. في ذلك من البيعات. صدقوا على أخيكم ونصدق على أخيكم هو باستراتيج الميعات. معرفته. غير مأمور بها وما بعد الفجر. هل يجوز أن نصدق على أخيه باستراتيج الميعات؟ يجوزه ذلك. من اتفق على هذا عليه صحيح, بعد صحيح كان بعض هذا قال لا يلزمه ان يكذب بان يصوم ريا يعني يكون صائما مثلا فيقول انه ليس بصائم لا لا يلزمه ان يكذب بذلك وينوي نيه طالحه اخرى بان ياخذ عرفا بها يشهد بها كلا يكذب وكان يشعر بالفرح والسرور اذا علم ان نفسه صالح فليجعل يفكر كثيرا في يعني توابه عند الله سبحانه وتعالى ولا يضره مدح الناس وسروره بهذا الامر يعني يجعله لاجل فرح الناس اذا يعني يجعله لاجل ان نفسه تكون مني بالصالح له اخط في في حادث وكان هناك محامي طلب يطلق تعويض من الثائق لأنه كانت تكرار من حقهم أن يأخذ ذلك التعويض كذلك لأن له الدية من هذا الثائق الذي طضبه وختم حكم الحالب للشعائم من الصلاة وصيامي وهذا الأذان وديني وإسلامي هذا أمر لا ألود لأنها أفعال للعباد مخلوقة ولا رجل خلف مخلوق وفعل العبد اسلامه وايمانه فعله هو قام به لماذا لم يجعل للنساء قرين تجرد الاخرى عندما جعل النساء من قال انه لم يجعل ان النساء اهل الجنه يعني اصطالحوا الاصطله اصطالبون الاصطالحات الذين يقولون ان الرجال هم الغنيه تنتظر فقط من قال ذلك اهل الجنه من النساء يستمتعون ايضا بالرجال اللي هم أي ورد هم صادقين من عباد الله